بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمْذِينَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَيْنِ يَسْرَكُونَ وَقَالَهُ الَّذِينَ مِن قِبَلِهِم فَلْيَعْلَم مَن نَّمَّ اللَّهُ الَّذِينَ سَبَقُوا وَلْيَعْلَم مَنِ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا فَسَنَكْتُبُ لَهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجذين لهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ بِاللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً مَّا شَكَّ عَلَى اللَّهِ فإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ عَلَىٰ سُنَّةِ مَنْ سَعَىٰ عَلَىٰ بِاللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا مَعَقَّ أَوَ رَيْسَمَ اللَّهُ بِأَهْلِ نَاسٍ فِي خُضُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي النَّاسِ إِلَّا مَا شَاءَ وَلَا يَعْلَمُ غَايَةَ السَّاعَةِ إِلَّا اللَّهُ وَيُرْسِلُ الْأَطْوَارَ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ شَيْءٍ تَحْصُلُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ رب الله من شيء إن له لكائن ولا يحمل ما أسقى لهم وأسقى من عطائه وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَرَضَيْنَا نُوحًا حَمَلَهُ إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ اَخَوَادَهُمُ النُّفُسَ وَهُم ظَالِمُونَ فَأَجَيْنَاهُمْ وَأَطْحَا سَفِينَتَه وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ وَإِذَا رَأَيْنَهُ إِنَّ قَال لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثاما وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله إِن لَّا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَتَرَبَّصُوا بِإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزْقُ وَعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أمم مَن قَبْلَكُمْ وما على الرسول إلا البلاغ المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبِلِئُ عُبَّامُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَشِيرُ قُلْ شِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْمُرُوا كَيْفَ بَبَأَ الْخَلْقَ إِنَّ اللَّهَ مُنَشِئُ السَّاعَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُصْرَفُ الْأُمُورُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَلَا تَقُل لَّهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمْ وَقُل لَّهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَكُن لَّهُمْ عَادِيًا فِي الْأَرْضِ إِنَّكَ لَا تَجِدُ مَن يُؤْمِنُ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ إِلَّا يَسْجُدُونَ فَأَكْثِرْ مِنَ الذِّكْرِ لَعَلَّكَ تَنْفَعُ بِهِ مَن كَانَ يَعْلَمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَرِقَائِهَا أُولَئِكَ يَيْأَسُونَ مِن رَّحْمَتِي قُلْ أَنَا يَيْأَسُ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن صَالُوا قَتْلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَجَاءَهُمُ اللَّهُ مِنْ نَهَارٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وقال إن من اتخذ من دون الله أوثانا وعبدة بينكم في الحياة الدنيا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْسَرُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضٌ بَعْضًا وَلَا أُكَلِّمُهُنَّ وَلَا يُنَادُونِ إِنَّ نَاصِرِينْ سَتَأْمَنُ لَهُ يَوْمَ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَهْدَى لَهُمْ إِشَافًا وَيَعْقُوبُ وَجَعَلْنَا سِيْدَ نِيَّتِهِم نُوحًا وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرًا وَآتَيْنَا هَارُونَ وَمُوسَىٰ فِيهِمَا آيَاتٍ وَإِنَّ رَبَّكَ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْسَوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا فَعَلَ قَبْلُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ اين انكم لتحسون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر كما كان جواب قومه الا ان قالوا انا بعذاب الله ان كنتم صادقين قال رب اذهني على القوم المفسدين قال ان ما جاء اصرسلنا اذا راهم بالبشرى قالوا انا مغلظو اهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظالمين ان إن فيها عروق قالوا نحن اعلم بمن فيها لا ننجي له واهله نور إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا نوقا شيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا وقالوا لا تطف ولا تحزن إنا منجرك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منذرون على أهل هذه القرية رجزا من السماء لَكَانُوا يَسْكُنُونَ وَنَقَضْتُ عَهْدَهَا آيَةً دَيْنًا لِقَوْمٍ يَحْصُلُونَ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 وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكان مستكبرين وقرون وفرعون وهامان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 مَن أَوْسَنَ عَلَيْهِ حَاصِبٌ وَلِلَّهِ الْأَخَذَةُ الصَّيْحَةُ وَلَهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَخْدَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا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 ان لاء اهمل البيوت لبيت العاخوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون انه يدعون من شيء وهو العزيز الحكيم وَتِلْكَ الْأَنْفَالُ نُضْرِغُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا قُلْتُ تَسْمُعُونَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَحُفُّهُ بِيَمِينٍ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ذَلِكَ هُوَ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ فِي سُجُودِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ يَا رَبِّ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَثَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَدْرِي لَسَمَّلَ جَاءَ ولا يثني المددفته وهم لا يشعرون يستحضرونك بالعذاب وان جهنم لمهيضه تلك السرى يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ سَوْطِهِمْ وَمِنَ التَّحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْأَرْضَ وَاسِعَةٌ يا يا صعب المن كل نفس غائقه الموت ثم الينا تدعون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 نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من ذنبك لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَرَاغَ لَا يُفْكُّونَ اللهم يا رزق الرزق لمن يشاء من جباله ويقدر له ان الله لكل شيء عليم ولا ان سالتم ما نزل من السماء يا حي الارض من بعد موتها احيا ذي الارض من بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون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 فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِطِينَ رَحْبَ الْبَحْرِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْفِقُونَ لِيَذُوقُوا مَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَنَفَّسُوا فَسَوْفَ يَحْلُمُونَ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِم أَفَمَن يُلْقَى فِي يُهْمِنٍ وَبِمَعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّ مِنْ اِسْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلْبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ نَسْوَى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي مَا لَنَحْدِينَهُمْ سُبْلَنَا وإن الله على المحسنين